ب س الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين مازلنا نتكلم على الديه وموجبها وقد تكلمنا في الدرس الاول على ديه النفس وما يتعلق بها ثم تكلمنا في الدرس الثاني على ديه الاطراف وقلنا ا ل أ ط ر ا ف التي تجب فيها ا ل د ي التي تجب ف ي ه ا الدية س ت ة عشر عضوا فصلنا د ي ة كل عضو على ح د ة و أ م ا القسم الثالث و ا ل أ خ ي ر في مباحث ا ل د ي ة فهو ا ل د ي ة ل إ ز ا ل ة المنافع والمنافع طبعا تكون في ا ل أ ط ر ا ف ولكن القسم الثاني ة في إ ز ا ل ة الطرف مثلا في إ ز ا ل ة ج د ي كلها في قطعها اما المنفعه فهي في قوتها في ق و ة البطش تبقى اليد ولكنها تصير م ش ت و ل ة فالعضو باق ولكن ذهبت منفعته وكذلك العين في الدرس الماضي تكلمنا على زوال العين ب أ ن ف ق ا ء ه ا مثلا لكن اليوم سنتكلم على منفعتها العين ما زالت ب ا ق ي ة ولكن ذهب ت ذهبت منها قوه الإبصار, الابصار وكذلك السمع وما شابه هذا من المنافع ا ل أ خ ر ى والمنافع التي تجب فيها ا ل د ي ة أ ر ب ع ع ش ر ة منفعه هي العقل والسمع والبصر والشم والنطق والصوت والمضغ و ا ل إ م ن ا ء و ا ل إ ح ب ا ل والجماع و ا ل إ ف ض ا ء ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة ولكل ا ب ط ش والمشي تجول و المنافع التي تجول من الإنسان ل من هذه م ن ف ع ة من هذه المنافع ب ي ة تخصها وتفصيل سنتكلم عنه إ ن شاء الله وقد ب د أ ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بالعقل فقال في إ ز ا ل ة العقل إ ذ ا جني على إ ن س ا ن فزال عقله ونالآن بالعقل الدماغ نعني ا ل ع ق ل ل ا ق و ة التي يدرك ا ل إ ن س ا ن بواسطتها إ د ر ا ك ا ل أ ش ي ا ء و أ ن ت م تعلمون أ ن ا ل ف ل ا س ف ة اختلفوا في مكان ا ل إ د ر ا ك لا شك أ ن ا ل إ ن س ا ن الذي لا يوجد عنده دماغ لا يوجد عنده عقل لكن العقل شيء والدماغ شيء آ خ ر هذه مسلمة عند جميع العلماء قديما عند وحديثا فنحن لا نتكلم على العقل العقل قد يبقى كما هو ولكن يذهب منه تذهب منه ا ل ق و ة ا ل م د ر ك ة التي يدرك ا ل إ ن س ا ن ا ل و ا س ط ة ف ي ه ا التمييز بين ا ل أ ش ي ا ء ف إ ذ ا جني على العقل لا نريد به طبعا كل جنايه على الدماغ غالبا تكون ج ن ا ي ة على العقل لكن العقل شيء والدماغ شيء آ خ ر اذا قلنا إن مركز ان ل ل الدماغ ل ع ق ق أو ا مركز العقل مكان آ خ ر هذا موضوع آ خ ر بحث اخر ف ي ه ف إ ذ ا زال العقل قال فيه د ي ه كما جاء في خبر عمرو بن حزم وقال ا ل إ م ا م ابن المنكر أ ج م ع العلماء على أ ن في إ ز ا ل ة العقل دية و ز ا ليه العقل قد ك يكون كأن و بدون بدون وقد ن جناية جناية يجني الإنسان بسبب شيء آخر أخرى أخرى على م و ض ح ة مثلا ب أ ن يجرح ر أ س ه فيزيل عقله أ و ب ل ك م ة أ و ب ض ر ب ة ب و س ي ل ة من الوسائل ربما تكون لا ديه ة ل ا أو لا أرشى لها ا أرشى ل ر ب م او ت ك ن هذه ا لا ض ر ب ة أو ه ذ ارشا ل ج ح له أ ر وله دية ك م ت ك لها م الماضي فماذا ن ا الدبس الوقت زال العقل فماذا يجب في وفي في يجب دبس ذ ه ل ل فقال الإمام النووي رحمه الله فإن زال العقل الغريزي ح رحمه ا ة فإن بجرح له أ ر ش ك ا ل م و ض ح ة مثلا قلنا ا ل م و ض ح ة فيها خمس من ا ل إ ب ل أ و فيها ح ك و م ة لا يوجد فيها أ ر ش فيها ح ك و م ة ب أ ن كانت في الجراحات الخمس ا ل أ و ل ى قبل الموضحه ة قال ل وجباء يجب ي ع الزية بالنسبة للعقل ويجب عليه الأرش بالنسبة للعقل عليه للموضحة ويجب أ و للجرح الذي أ ح د ث ه في هذا ا ل إ ن س ا ن مما أ د ى إ ل ى ذهاب العقل فيجب عليه أ ر ش الجرح ويجب عليه ديه ة العقل أو قل ل ع أو يجب ي أرش الجناية ويجب عليه دية العقل ج ويجب ن ا ي ة ل ل ي دية ه ا ع مهما كانت هذه ا ل ج ن ا ي ة الجناية, ولا يندرج الجرح أو الجناية في دية ولا أو ولكن الجرح العقل لاختلاف المحد الحالات يقع نزاع يندرج في في يقع بعض كما مر معنا في أ ب و ا ب س ا ب ق ة يقع نزاع بين الجاني والمجني عليه هو ا ل آ ن لا يفكر ما يوجد عنده عقل لكن هل زال عقله بسبب هذه ا ل ج ن ا ي ة أ م كان عقله زائلا قبل هذه ا ل ج ن ا ي ة اختلف الجاني والمجني عليه ف ا د ع المجني عليه زوال العقل بسبب هذه الجنايه ة الدعوة سواء كانت ن م أو من وليه وأنكر وليه من الجاني قال لا هذا ما هو مجنون و إ ن م ا هو يتجانا يتظاهر بالجنون ما ي ج د عنده جنون قال يختبر الامر أ م ر بسيط س و ئ ل الاختبار ع و وحديثا في الزمن الماضي كانت توجد وسائل ف في ة قديما الماضي الزمن كانت ا ل ل ت خ ب ا العصر الحاضر الآن ر وفي توجد و س ا للااختبار خلالها ئ ل نعلم عاقل أو أنه مجنون قال فإن لم متطورة من مجنون أو أكثر أنه أنه فإن ي ن ت ظ قوله ك ي في نعرف أنه مجنون أو ل س بمجنون في الزمن الماضي الوسائل هي كلامه خ ا ل ف ي ن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته نراقبه وجدنا أ ن قوله مختل ف حتى في ا ل خ ل و ة ل أ ن ه أ م ا م الناس قد يتظاهر وهناك بعض الناس من يستطيع أ ن يتجلد و أ ن يتظاهر بالجنون لدهر طويل ولا يضطرب أ ب د ا ولا يتناقض و بناء على ذلك هذا ما نستطيع أ ن نحكم عليه من خلال ظاهره و إ ن م ا نراقب باطنه فإذا راقبناه في في في ذلك هذا الذي راقبناه خلواته ورأينا أن كلامه في الخلوات غير منتظم كلامه في خلل ورأينا أن أعماله أيضا مختلة أعمال نجانين ما هي أعمال عقلاء عند ذلك نحكم عليه بأنه مجنون واليوم توجد وسائل غير أخرى متطورة هذا الذي نقرأه بأنه أن منتظم أن عند نحكم مجنون هي عليه خلل مختلة الآن توجد هو ما ق ا ل و ا فقهاؤنا رضوان الله عليهم و... يعني مما كان موجودا عندهم وهو موجود اليوم يعني كان وسيلة في الماضي وسيلتان اليوم ولكننا اليوم يوجد عندنا وسائل أخرى نستطيع عليه ينتظن في عندنا نعرف عاقل عرفنا وفعله كان ولكننا أن أن الإنسان عاقل أو مجنون فالمهم أننا إذا عرفنا أنه جنة نحكم عليه بأنه مجنون فإن وما زال وسائل الواسطة فالمهم إذا خلواته توجد أو قوله لم أخرى ف ل ه د ي ة بلا يمين بدون دون ان ي ح ل ب لماذا قال لانه لو على أنه مجنون. إذا حلف وسيحلف وأثبتنا جنونه بيمينه, بيمينه. لأن يمينه ما يمينه؟ على انه إ حلف وأثبتنا ن مجنون ه إبطال بيمينه لأنه كيف هذا الاختبار الدية بلا يمن هذا ب ا ل ن س ب ة للعقل و أ م ا ا ل م ن ف ع ة ا ل ث ا ن ي ة فهي م ن ف ع ة السمع قال وفي ازاله السمع ديه ونحن أقوى نعلم الإجماع دلالته دلالة أن الخبر إذا ك ا ن ا ل إ ج م ا ع ق و ل ً ل أ ن ا ل أ م ة لا تجتمع على ض ل ا ل ة والكلام غير قابل للاحتمال ف إ ن م د ا الخبر يعتليه أ و ل ا الظن في دلالته على الحكم وثانيا الظن في ثبوته وبناء على ذلك لو ثبت عندنا ا ل إ ج م ا ع ف د ل ا ل ة ا ل إ ج م ا ع د ل ا ل ة ق ا ط ع ة ولكن دائما تجد العلماء يقدمون الخبر على ا ل إ ج م ا ع وذلك لتقديم ا ل س ن ة في ا ل م ر ت ب ة على ا ل إ ج م ا ع ل أ ن ا ل إ ج م ا ع يستند في حجيته إ ل ى ا ل س ن ة ويقدمون ا ل ق ر آ ن على السنه ن كان الدلالة الآية القرآنية ظنية وكانت كان كان وكان ة الدلالة الآية دلالة دلالة قطرية دلالة وربما وربما ثبوته وقطعيا في كما لو كان حديثا متواترا كما ما الحديث الحديث قطعيا دلالته حديثا قطعيا فهذا شك في في في أ يدل ا ل آ ن أ ك ث ر من دلاله ا ل آ ي ة ومع هذا تقدم ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة من حيث ا ل م ر ت ب ة لا من حيث الدلاله من حيث ا ل م ر ت ب ة ا ل م ر ت ب ة أ و ل ا ا ل ق ر آ ن ثم ا ل س ن ة ثم ا ل إ ج م ا ع ثم القياد ولذلك دائما العلماء يقولون والدليل والاصل في هذا قبل ا ل إ ج م ا ع قوله تعالى كذا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ف ا ل س ن ة تستند في حجيتها إ ل ى ا ل ق ر آ ن و ا ل إ ج م ا ع يستند في, في حجيته الى ا ل س ن ة و إ ل ى ا ل ق ر آ ن ولذلك يقدم ا ل ق ر آ ن والسنه ة ع ل ي عليه ا يقدمان ع من إليهما وأما والإجماع مباحث الإجماع تدرسونه حيث احتياجه إليهما في الحجية بحث في في في إذا تعارض الخبر والإجماع فهذا الفقه أصول آخر طيب ونقل ف في ي دية قال خبر البي هقي في السمع دية السمع قال السمع خبر و ابن المنذر ا ل إ ج م ا ع ى عليه ونقل ابن المنذر ا ل أشرف أشرف هو ا ف م ا ع ى عليه ولكن السمع كما ذكرنا في الدرس الماضي ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ط ر ا ف كلمنا الدرس الماضي في على الاذن أ ذ ن ل لا نتكلموا على ل آ ن هم أ وإننا نتكلموا على السمع على الأذن السمع ما زالت باطية ذهبت على على باطية قوه ة الإدراك ف ي الادراك وهي ا س م ع وفي ل س ل قلنا في الأذنين م ا وإذا واحدة فيها ض ي في دية الدية قطعت أذن نصف و ذ بأذنين هذا يذهب الأذنين ل السمع الإنسان يسمع وبناء على هذا قد يذهب السمع ك وبناء معا يسمع من قد فيها ك م ل الدية وهي ق د ي ذ ب السمع الأذن الواحدة وقد لا من وقد ذ ه ب بل يذهب السمع نهائيا بل يذهب بعض السمع وذهاب بعض السمع قد يكون من أ ذ ن و ا ح د ة وقد يكون من أ ذ ن ي ن وبناء على هذا فتختلف الديه باختلاف هذا الذاهب من السمع ولذلك قال ومن واحدة الواحدة هو القول وقيل واحدة قال السمع الدية مثل الأذن الأفضل النقص أذن إذا ذهب من أذن ذهاب هذا هو القول النقص قال لأن الإنسان إذا ذهب أذن قسط قال الإنسان من سمعه من نصف لأن به ما يذهب نصف س م ع ه إ ذ ا ذهب سمعه من ا ل أ ذ ن ا ل و ا ح د ة ما يذهب نصف ا ل س م ع الذاهب يكون أ ق ل من نصف ا ل س م ع و ب ن ا ء على هذا يجب قسطه نقدر ما, ما هو الذي ذهب ذهب الثلث إ ذ ا له ثلثه ديه ذهب الربع له ربع اديه ل ذهب النصف له نصف اديه ل ذهب أ ك ث ر فالمفترض بناء على هذا القول الضعيف أ ن ه ي أ خ ذ أ ك ث ر من نصف ا ل د ي ة ولكن هذا القول ضعيف والقول المفتى به المعتمد أ ن ه إ ذ ا ذهب السمع من أذن و اذن ح د الدية دية ة بالنسبة ففيه نصف في لأن الشارع أوجبت في السمع ل ل أوجبت أ ي ن عنده ما في ل واحده ة نصف السمع كالأذن السمع إذا ذ ب ت الأذن ففيه ا نصف الديه ة قالوا السمع شيء واحد ولكن ل شيء منفجان منفذ من هنا ومنفذ من هنا ف إ ذ ا ذهب من هذه الجياه معناها ذهب أ ح د المنفذين فتجب فيه نصف الضياع وكما ذكرنا في العقل وحديثا قال لا لا فاذا انزعج له و ت أ ث ر ف إ ن ن ا نحكم عليه بالكذب ليس بصادر والا نصدقه في دعواه وتجب له حدية. ووسائل ا ل م ع ر ف ة هذه قديمه اما اليوم ف أ ج ه ز ة إ ل ك ت ر و ن ي ة يستطيعون بواسطه ا يعرفوا مهما ضعف سمع ا ل إ ن س ا ن ي س ت ط ي ع و ن يميزوا و ي ق س م ا ل س م ع إ ل ى مئات الدرجات ويعطوك ضابط سمع كل إ ن س ا ن ومقدار يعني ما عنده من السمع وكذلك لوسائل ومن بالنسبة الإحساس البصر المنطقة من أخرى اللمس و ا ل ق و ة ا ل ع ض ل ي ة و العلوم ق و ة ا ل ص ب ي ة ا ع ل اليوم تقدمت تقدما هائلا وتطورت تطورا يكاد يفوق الخيال وبناء على هذا نستطيع أ ن نستعمل هذه الوسائل ا ل ح د ي ث ة ونستطيع أ ن نستعمل الوسائل ا ل ق د ي م ة وكل أن يستعمل ما عنده ا المهم أن هذه الأمور ما كشفها فإذا بسهولة لم ينزعج من الصوت ويمكن من هذه أن ينزعج ويسر تخفى أ و ب و ا س ط ة الاختبار يعني هذه م س ا ل ة الاختبار اليوم ب ا ل ن س ب ة للصوت إ ذ ا لم ينزعج أ س م ع ن ا ه صوتا مدويا صوتا مؤثرا في ح ا ل ة غ ف ل ت ي و م ن ز ع ج هل نعطيه ا ل د ي ة فورا قال لا لا بد من أ ن ي ح د ف يمينا لماذا فقالوا فقال ا ا ا ض ي ق ل يعطى ا ل د ي ة ل أ ن ه قد يتجلد وقد لا يغفل في بعض النصوص تجده ي س ل ق م ئ ة ف ر ي ق ة ويقف أ م ا م أ ل ف محقق ولا يتغير لونه وعنده استعداد أ ن يخرج من أ م ا م المحقق ا ل آ ن وفرج الفريقة د د ي ة ع ص ا ب ه قوية ما يتأثر ما ا ل ر ج ا ل ل ي سرقه و سواء ا ا ل ب ش ليسوا سواء تختلف سواء و ا م طاقاتهم فربما وتختلف ت ج ل د ي ويتظاهر يتمع لا يسمع وما أنه أ يغفل ب د ا في كل س ا ع ة يتذكر أ ن ه مدعي و أ ن ه قد يمتحن ويظهر أ ن ه لا ي ت أ ث ر و إ ذ ا قالوا يحلف يمينا إ ذ ا جربنا بوسائل ا ل ت ج ر ب ة ا ل ق د ي م ة وما ت أ ث ر يظهر لنا يغلب على ظننا ما نستطيع ان نقطع ل أ ن ه لا يسمع ولكن مع هذا نحلفه يمينا نقول احلف يمين ولك ا ل د ي ة ف إ ذ ا حلف أ خ ذ ا ل د ي الامتحان تختلف ل عن ا وسائل الامتحان ق د ي م ة و س ئ ل ل ا ا تختلف و ا اليوم عن الوسائل ا ل ق د ي م ة اليوم إ ذ ا أ ر ا د و ا ان يعرفوا ق و ة الاحساس عند اليد ب أ ج ه ز ة ا ل ك ت ر و ن ي ة ب و ا س ط ة الحاسب ا ل آ ل ي يعطيه ن ي ي ع صدمات ك ه ر ب ي ة أ ن ت ما تحرك ت هدف لكن هو يعرف ما مقدار رد الفعل في ا ل أ ع ص ا ب عندك ويسجله أ ن ت ليس لك دخل في هذا أ ب د ا لا ت س أ ل ولا تستشار ولا يقال لك تحز أ و لا تحز الجهاز هو الذي يعرف فيا هل ترى لو ثبت عندنا مثل هذا يعني استطعنا أ ن نتوصل إ ل ى مقياس نقيس به سمع ا ل إ ن س ا ن ب و ا س ط ة ا ل أ ج ه ز ة ا ل إ ل ك ت ر و ن ي ة ودون ع ن د س ت ش ي ر ا ل إ ن س ا ن فهل يحتاج إ ل ى يمين أ م لا يحتاج إ ل ى يمين هذه مسائل جدت ب ا ل في ق ه هذه مسائل جدت في الفقه وليس الذين يشوهون جمال هذا الدين ويوقعون الناس في الحرج وصاروا يكثرون ب ش ر ل ي ل ن ه ا ر ويفسقونهم ويجهلونهم وهم لما يجيدوا ا ل ق ر ا ء ة بعد ويشغلون ا ل أ م ه بالاشياء التي فرغت أ م ت ن ا منها منذ أ ر ب ع ة عشر قرنا هل ت ح ر ق اصلاحات الصاله ولا تحركها ترشخ رجلك وتفتحها م ا تضع يدك على عند عنقك وتضعها على صدرك ن ن ا اليوم وهذا موجود وهذا موجود موجود وجدت عندنا هذه ا ل أ ج ه ز ة و ص ل ن ا نستطيع أ ن نعرف دون ق ط ع ان أ نستشير ن الانسان فهل يحتاج ا ل إ ن س ا ن الى يمين في الماضي كنا نحتاج إ ل ى يمين ل أ ن ه قد يتجرد هذا التعليل العلمي بناء على قواعدنا الفقهية وبناء على التعليل الذي ذكره رضوان الله عليهم يسمع إذا استطعنا أن نقطع بأنه لا يسمع فيحتاج إلى ولكن مع هذا ما نستطيع أ ن نلزم الناس بمثل هذه الفتوى ا ل آ ن نحتاج الى مجمع فقهي أ و عدد من العلماء يبحثون في هذه ا ل م س أ ل ة لكي تتلاقح ا ل أ ف ك ا ر ونخرج ب ن ت ي ج ة ما يتردد فيها ا ل إ ن س ا ن فعقل ا ل واحد أ ن ا عقلي الفتوى أقول التي أ ق و ل ه ا ا ل آ ن أ و الكلام الذي أ ذ ك ر ه مقتنع به أ ن ا شخصيا لكن ما قناعتي به لا تلزم ا ل آ خ ر ي ن وليس معنى هذا أ ن ه ص ل ا ب أ ن ا قد اقتنع بالشيء بناء على ما أ ج ي د ه من العلوم بناء على ما أ د ر ك ه من التعليلات بناء على ما أ ح ي ط به من ا ل أ ش ب ا ه والنظائر ولكن ربما أ ب د ى لك بعض الفقهاء ا ل آ خ ر ي ن ما يدل على أ ن ه لا بد من وجود اليمين مع كوننا قد قطعنا اليوم ب أ ن ه لا يسمع ربما يقال هذا لكن الظاهر والله أعلم لو القطع بأنه لا يسمع أننا لا تمكننا أننا من بأنه وأننا نحتاج يسمع إلى يعني بناء على تعليلات الفقهاء على هذه الأشباه وهذا ل يعني يحدث في القريب العاجل أو الآجل ه ه ليس س ا ا وما ل ج ي عليها ب ل ا و م ل مساله و ي و م مثل بحاجة إلى ذ ا واحده ه ذ ليس مسألة و ا إ ن م ا هي مسائل ك ث ي ر ة و أ ن ت م تذكرون أ ن ن ي ذكرت لكم كثيرا من المسائل التي تشبه هذه ا ل م س أ ل ة بناها ف ق ا ؤ ن ا في الماضي على ما لديهم من معلومات ومن وسائل واليوم تغيرت هذه المعلومات وعرفنا وأنها وبناء وهذا رضوان فعلوا يقينا أنها ليست بصحيحة وأنها خاطئة أن الحكم الشرعي بناء تغيرها العرسي الله ليست ذلك على إليهم عليهم لأنهم فعلوا بدلوا تغيرت بصحيحة يجب يغير جهدهم هذه أن أ ع ط و ا ا ل ح ك م بناء على ما شاهدوه بناء على ما كان عندهم من وسائل وطاقات و إ م ك ا ن ي ا ت ولكن ليس معنى هذا أ ن ن ا نجبد ي يقينا ن لنا تنذكره الآن مثل ما خطره ب ع قليل بالنسبة للإمناء ذكرناه حينما تكلمنا حينما ذكرناه عليه ى مباحث الآن بعد الطارق الآن ل وتنذكره ل ولو أسلاقنا ل ل رضوان كان ا عليهم أحياء اليوم معنا اليوم أحياء ووجدوا مثل هذه الوسائل التي نتكلم عنها لغيروا كثيرا من نظراتهم ا التي بنوها على المشاهده ة ما بنيت على النص لو كان عندنا لا ا أن بنيت نص أن يقول يحرك على لو ى على الكلام لا جدال نهائيا وإنما هذا التعليل يقتضي اليوم حكما آخر غير الحكم السابق والله طيب وإذا قلنا تعليل أعلم صمعه السمع صمعه يوجد فيه بنيت يقتضي غير طيب ينقص يزوق ولا قد فقصته نقص وإن نقص سمعه فقصته إن عرق قال آخر إذا الدية علف فعني ربع ربع له قصة نقص ثمن له ثمن الدية. نقص ث م ووسائل ن له ث م ن نقص وإن الدية ثلاثة أرباعه ثلاثة نقصت أرباعه عرف له قصته و و ا ل م ع ر ف ة أ ي ض ا في الماضي كانت هناك وسائل ب أ ن يقف إ ن س ا ن و ي ص و س مثلا كيف كان سمعه في الماضي كان يسمع ه من م ئ ة متر مثلا ا ل آ ن نصبوص له من مئه ة متر مترين متر ما, متر ما يسمع من مترا سمع معنا نصوت تسعين إذا ذ ب عشر س مترين مثلا إذا ع ي ي لا س ما ع أو من متر م سفتين ي سمع ه ذهب هذه بهذه من خمسين مترا الماضي يسمع من مئة متر مع ذلك ذهب نصف سمعي هذه الوسائل القديمة التي كانت موجودة كان نصف كانت نقيص الوسائل الوسائل في التي ما ذات ذلك معتبرة حتى ل ا ن و تعطينا غ ل ب ة ظن واليوم الوسائل ا ل ح د ي ث ة تغنينا عن هذا يقينا هذا لا شك فيه ولا خلاف فيه ما يخالف به عالم على وجه ا ل أ ر ض الوسائل ا ل ح د ي ث ة تعطينا معلومات ي ق ي ن ي ة عن مقدار الذاهب من سمع ا ل إ ن س ا ن وبناء على ذلك إ ذ ا توفرت ل ي ن ا فهي أ د ق و أ ض ب ط من ان ننادي ويسمع نعم ف ق ا ل ف قصته إ ذ ا عرف القصه و إ ل ا نقص شيء لكن ما استطعنا أ ن نضبطه على افتراض اننا عجزنا عن ضبطه حتى في هذا العصر قال فحكومه في اجتهاد قاض عدل قاض العدل ويقدر فيه ا ل ح ك و م ة و ا ل ح ك و م ة سنشرحها بعد قليل إ ن شاء الله ن ش ر ع ت ه ا لكم سابقا ح حكايته نمتحن سمعة ونمتحن د مثل سمعه سمع المجنع عليه الآن هذا وننسبه إ ل ى سمع قرنه يعني نظيره من الناس المساوي له ونقول نقص عن سمع هذا عشره في المائه اذا فيه عشر ا ل د ي ا نقص عن سمع هذا ع ب الربع فله ربع أننا ا ت ب الديه ر وقيل إ ن ه يختبر باعتبار أ ق ر ا ن ه ونظرائه النقص ربما يكون في أ ذ ن و ا ح د ة وربما يكون في الاذنين أ ذ ن ن ي م ع ف إ ا ا ك ف أ ذ واحدة قريبا نختبره. وسائل أيضا اختباري ا قد ق نختبر معا قد النقص تسد التي س أذنه فيها ا ل ويضبط م ل مثلا الأذن الأخرى يسمع من نئة متصف. مثلا مرة ثانية نغلق الأخرى أ خ ر مرة ى يسمع من متصف ثانية نجد نئة في و ن أ ت ي إ ل ى التي جني ة عليها فمن كم يسمع مثلا إ ذ ا وجدناه يسمع من خمسين مترا معنى ذلك أ ن ه فقد ربع سمع الاذن ا ل أ خ ر ى تجب ي له ربع الديه, لأنه في, السمع كله الدية في في الواحدة نصف الدية الدية ففيه السمع الواحدة فإذا السمع الدية واليوم كله العلمية ربع عن أذن نصف نغتني ذهب بالوتائر قد الجديدة. هذا ب ا ل ن س ب ة للبصر س م وأما ع ا ل ل ل ن س ب ب ة وهو المنفعه ا ل ث ا ل ث ة وفي إ ذ ه ا ب ضوء كل عين يعني عن ذلك في الفدية ع نصف ي ذ ل ي الديه ب ر كله أ ن ه ب الابصار فقا العين ما ياخذ اكثر من نصف الضياع لانه لو فقا العين مباشره ماذا قلنا بالنسبة إ يجب عليه؟, يجب عليه نصف الضياع كل فقاها قال تبقى نصف ا ل د ي ة كما لو ف ق ه ا في ا ل أ ص ل على كلا حالين تجب نصف الديار وان ادعى جواله قال انا ما ارى قال سئل اهل ل ر ة الخبره ة أو يمتحن إما م ت ت ح أن ن كما ذكرنا بالنسبة ستمع. أو نسال أ ل و ه خ ب ر نسأل الاطباء أ ط ب ء نسأل أ ل ا نقول أو لهم هل لا هذا يبصر أو لا يبصر عندهم وسائل ك ث ي ر ة يعرفون من خلالها انه يبصر أ و لا يبصر والوسائل ا ل ع ا د ي ة أ ن ك تقرب من عينه شيئا ح د ي د ة أ و تقرب من عينه ح ش ر ة ض ا ر ة مؤذيه ة في الماضي يقرب ي من ن ع العقرب لأنه يخاف、منه. فإذا لأنه ذلك مع نعم تحرك يبصر أنه منه فهذه وسائل القدماء ا ل ت ك ل م عنها ا ل إ م ا م النووي قال ويمتحن بتقليل عقرب او حديده من عينه بغته ينزعج أو لا وكما قلنا نعم وبناء على هذا إ ذ ا كان عندنا اليوم وسائل نستطيع أ ن نعرف هل هو يبصر أ و لا يبصر هذه الوسائل أ ض ب ط من الوسائل القديمه ة نعم وإذا نقص وإذا ص ب ر قال نقص كالسمع إذا البصر الذية النصف الذية التقصير الذي ذكرناه في السمع وأما المنفع الرابع على الشم قال ربع ربع نقص نصف ففيه ففيه في فهي إذالة إذالة وفي الشم ز ي ه على الصحيح كما جاء في خبر ع م ر ي ا بن حزم قال و ل أ ن ه من الحواس ا ل ن ا ف ع ة فكملت فيه ا ل ز ي ه كالسمع والخلاف في, في المباحث ا ل س ا ب ع ذ ا د ع ى انه زال شمه أ ي ض ا نمتحنه وفي زوال بعضه بعض ا ل ز ي ه على ما ذكرناه في السمع والبصر وغير ذلك وفي الكلام قال الكلام الديه ليس في اللسان الجنايه على اللسان ذكرناها في الدرس الماضي الان الجنايه على الكلام قال وفي ابطال الكلام الديه لخبر البيهقي مضمون بالديه ي ا ل م ن ف ع ة التي فيه ف ا ل ج ن ا ي ة على ا ل م ن ف ع ة ك ا ل ج ن ا ي ة تذهب الكلام الى نهائيا وفي بعض الحالات تذهب الكلام مؤقتا ينعقد لسانه لكنه سيرجع فنسأل أهل الخبر نسأل الأطباء ذهاب النطق نهائي ذهاب النطق عنده نهائي أم ذهاب النطق عنده وسيرجع في اليوم يستطيع يعطيك أم مؤقت الحالات حتى بعض جازما في بعض الحالات ي ج ل يقول لك هذا مؤقت وسوف ترجع نعم هذه ح ا ل ة ع ص ب ي ة ط ا ر ئ ة سوف تزول وفي بعض الحالات يقول لك سوف لا ترجع وفي بعض الحالات ي ت ر د د قال ف إ ذ ا قال أ ه ل ا ل خ ب ر ة إ ن ه لا يعود كلامه ف إ ن ن ا اعطيه الدين تضرط فإن عادت لكن ا فيها ففيه أدية تلو تعود وإلا ل ا ل ج ن ا ي على النطق متنوعه ت ا ر ا يذهب كلامه كله ث ا ر ا يذهب منه ا ل ق د ر ة على النطق ببعض الحروف كان ينطق كل الحروف صار ينطق بعضها ولا يجيد النطق ببعضها ا ل آ خ ر و أ ن ت م ترون في الناس الذين يصابون بالشلل يجيد بعض الكلام ولا يجيد بعضه ا ل آ خ ر وكذلك ا ل ج ن ا ي ة قد تذهب بعض النطق وتبقي بعضه ا ل آ خ ر قالوا بناء على هذا إ ذ ا ذهبت منه ا ل ق د ر ة على النطق بكل الحروف وهي ثمانيه وعشرون حرفا عندنا في ل غ ة العرب قال ت ج ب فيها الديه والديه توزع ت على هذه الحروف على ثمانيه وعشرين حرفا نعم فاذا إ ذ ه ب ت ل على النصق بكل ق د دية ر الحروف ة بها、الدية. ذهبت ا ل ق د ر ة على نطق بنصف الحروف فتجب له نصف ا ل د ي ة و إ ذ ا ذهبت ا ل ق د ر ة على نطق بحرف واحد فلو واحد من ثمانيه وعشرين جزء من ا ل د ي ة وهكذا كل حرف ي أ خ ذ قصته من ا ل د ي ة وهذا الكلام في ل غ ة العرب توزع ا ل د ي ة على ثمانيه وعشرين جزء و أ م ا إ ذ ا كنا في لغات أ خ ر ى في أ م ة أ خ ر ى من ا ل أ م م يبلغ عدد حروفها مثلا يبلغ خمسين حرفا توزع الديه على خمسين حرفا او, كانت أو بلغت عشرين حرفا فتوزع الديه على عشرين حرفا وكل حرف من هذه الحروف ياخذ قصته من ا ل ي ة نعم وهناك النطق ضعيفة أقوال قالوا、النطل. الحروف د ن ا ف ي لغة العرب وفي كل لغات العالم وفي بعضها يكون من الشفه ل ل س ا بعضها ا ن يكون من、الشفاة. الذي يقطع لسانه يستطيع ان يقول باء يستطيع أ ن ينطق بالميم الحروف الشفويه الباء والفاء والواو والميم هذه لا ع ل ا ق ة لها باللسان وهناك حروف ح ر ق ي ة وهي ا ل ه م ز ة و ا ل ه ا والعين والحاء والغين والخاء هذه لا حاجة للإنسان الخاء حاجة ربما آخر、اللسان. اما ل ل س ا ن أ الهمزه ة و ا ل ا والها والهاء ع ي ن والحاء ذ ه ل علاقة لها بالهمزة ل ا ا والعين و ا ل ح ا ء والغين والقاء من أ د ن ى الحلق لكن ربما كان ل آ خ ر اللسان أ ث ر فيها فلنفرض أ ن هذه الحروف الحلقيه في ا ل ت أ و ل ا ل ا ر ب ع ة بالاتفاق ما تحتاج إ ل ى اللسان فجني ج ن نطقه ي على على نطقه, جني على نطقه. ب ا ل ج ن ا ي ة على لسانه هل توزع ا ل ز ي ه على الحروف ا ل ث م ا ن ي ة وعشرين أ م توزع ا ل ز ي ه على ث م ا ن ي ة عشر حرفا لأن الشفقة والحلق دال فالجناية على النطق بالجناية على اللسان هل يقتضي أن أربعة أن أربعة أو ننطق ننطق ما دارت ما موجودا حروف حروف موجودة ستة يستطيع يستطيع يقتضي تكون هل ا ل د ي ة م و ز ع ة على ثمانيه وعشرين حرفا ا ل أ ص ح المفتى به ن ان الأولى في المدحب أ ا ل ع م د ة ا ل أ و ل ى في النطق على اللسان ف إ ذ ا ذهب نطقه ولو بقيت شفتاه ف إ ن ه ي أ خ ذ ا ل د ي ة ك ا م ل ة و إ ذ ا ذهب بعض الحروف فتوزع ا ل د ي ة على ثمانيه وعشرين حرفا ما توزع على 18 توزع على ح ر و ف كلها ف إ ذ ا ذهب منه ا ل ق د ر ة على ع ش ر ة ف إ ن ه ي أ خ ذ ق ص ت ه ا من هذه ا ل د ي ة و أ م ا إ ذ ا قلنا ب أ ن الحروف ا ل ش ف و ي ة والحروف ا ل ح ل ق ي ة ما تدخل فعند ذلك توزع ا ل د ي ة على ث م ا ن ي ة عشر حرفا فإذا ذهب حرف ضعيف ذهب يأخذ واحد من ثمانية جزءا الدية ولكنه عشر قول من من و ا ل ع ب ر ة بالحروف كلها بما فيها ا ل ش ف و ي ة و ا ل ح ر ق ي ة ووزع على الجميع ف إ ذ ا ذهب الجميع ما استطاع ان ينطق لا بالحروف ا ل ش ف و ي ة ولا بالحروف ا ل ح ل ق ي ة ولا بالحروف ا ل ل س ا ن ي ة قال عند ذلك ياخذ الديه كامله ة و ذ ا الحروف الذية والحروف 28 حرفاً عليها كلها ب بعض بعض توزع يستحق في لكن في بعض الحالات ا ل إ ن س ا ن يكون غير ناطق ببعض الحروف خ ل ق ة قبل ا ل ج ن ا ي ة ك ا ل أ ر ت و ا ل ت ا ت ا ء و ا ل ف أ ف ا ء و ا ل أ ل ف غ فما هو وضعه هذا ما كان ينطق ب ث م ا ن ي ة وعشرين حرفا كان ينطق بمعظم الحروف ولكن لا ينطق بكل ا ل ح ر و ف قال ولو عجز عن بعضها خ ل ق ة أ و ب ا ف ة ث م ا و ي ة قال نفس الشيء ما يتغير الحكم تجب له د ي ة ك ا م ل ة ب إ ذهاب نطقه و ب ا ل ا ب ل ما كان ينطق ب ا ل ر أ ي نطقا سليما ا ل ر أ ي ينطقها غين والسين ينطقها تاء ومع هذا قال له د ي ة في ذهاب نطقه ل أ ن اجمالا هو كان ناطقا وانت الان ا ذ ب ت نطقه وكان يستطيع ان يفهم الاخرين م ر ا د ا فانه ي يبدل حرفا مكان حرف لا يجيد النطق بحرف الحروف لكنه كان ناطقا وبناء هذا انت اذهبت عنده ق د ر ة على النطق كان يستطيع ان يفهم والان لا يستطيع ان يفهم فتجب ي في اذهاب النطق الديه ا ل ك ا م ل ة ولو كان يعني عنده عيوب في بعض الحروف خ ل ق ة هذا إ ذ ا كانت بعض ا ل ح ر و ف قد ذهب صرقة وأما إذا ذهبت ص ر ق ة و أ م ا إ ذ ا ذهبت ل ج ن ا ي ة كان ضربه إ ن س ا ن ف أ ذ ه ب منه حرفين ما يستطيع أ ن ينطق بسبب هذه ا ل ج ن ا ي ة لا بد أ ن ي أ خ ذ ديتها ف إ ذ ا ضربه آ خ ر و أ ذ ه ب نطقه كله فما ي أ خ ذ ديتا ك ا م ل ة حتى لا تتعدد الديته على الحرف الذي ذهب اخذ ديته فكيف ي أ خ ذ ديته م ر ة ث ا ن ي ة إ ذ ا كان ذهاب الحرف ب خ ل ق ة ب أ ص ل ا ل خ ل ق ه او ب ا ف ة س م ا و ي ة بمرض طبيعي وذهب نطقه كله تجب له ا ل ذ ي ة ك ا م ل ة أ م ا إ ذ ا جني عليه فذهبت بعض حروفه ما استطاع أ ن ينطق بها أ خ ذ ذ ي ت ه ا أ و جزءه ارشها من ا ل ذ ي ة ثم جنيت عليه ج ن ا ي ة أ خ ر ى فذهب نطقه ما ي أ خ ذ د ي ة ك ا م ل ة و إ ن م ا ي أ خ ذ من ا ل د ي ة بقدر ما بقي عنده من الحروف ل أ ن ه لو انفرد أ ح د ه ا لو قطع نصف لسانه بغض ا لثاني ل ل لو ق ص نصف قطع ب النظر عن النطق تجب له نصف اديه ل كما ذكرنا في الدرس الماضي إ ل ى النصف ل أ ن ه لو انفاذ لحاز م ص ف وفي ا ل ص و ت غ ي ر النطق ا ل ص وفي ت و الصوت د ي ة مع, مع بقاء اللسان وتمكنه من التقطيع والترديد لكن ذهب صوت ل س ا ن موجود ولكن ما ذهب صوته قال ف ي د ي ة لما رواه البيهقي عن زيد بن أ س ل م أ ن ه قال مضت ا ل س ن ة في الصوت إ ذ ا انقطع ا لكن والصحابي إذا قال من السنة من ذ ا المرفو وكما الحديث فهو في كما هو معروف في حكمه هو مصطلح ك ل في بعض الحالات إ ذ اذا ه ب ل ص و ت ذهب صوته تبقى ح ر ك ة اللسان ق ا ئ م ة وفي بعض الحالات يذهب ا ل ص و تذهب و ت معه ح ر ك ة اللسان قال فان بطل معه ح ر ك ة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان تجب له ل ه دية ذ ا ب صوته ودية ل ذ ه ا ب ل س ا ن ه لأنه ك ا ن ي ح ر ه ويرجد و ي به س ت على م ه في أمور أ ر خ و اللسان قلنا فيها الدرس الماضي الجناية على لسان على ي ف فيها, فيها د ي ة ف إ ن ابطل معه ح ر ك ة لسانه فعجز عن التقطيع والترديد فديه ة ذ الذوق الجناية السادسة وأما الجناية السابعة فهي الجناية على الذوق تذوق الأشياء تذوق ا ل ط ع ا قال ا م ل ج ن ا ي ة على الذوق أ ي ض ا فيها ديه ل أ ن ه أ ح د ا ل ح و ا د ث الخمس ف أ ش ب ه الشم أي أشياء الأساسية شيء يدرك يدرك والمرارة الأمور الإنسان بالذوق قال يدرك الإنسان بذوق خمسة أشياء الحلاوة طبعا الطعوم الأساسية والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة قال وبناء على هذا الذية الخمسة على على فإذا خمسة بذوق ذهبت فهذه هذه تتوزع ا ل ج ن ا ي ة ب م ن ف ع ة ذ و ق كله منفعه ذهب ذوقه كل م ا ع ا د يستطيع أن تذوق شيء تجب ا ل د ي ة ك ا م ل ة و إ ذ ا جني على ا ل إ ن س ا ن فلم يعد يتذوق بلسانه إ ل ا أ ر ب ع ة أ م و ر من هذه خ م س ة ف إ ن ه ي أ خ ذ أ ر ب ع ة أ خ م ا س ا ل د ي ة و إ ذ ا ذهب ن ص ف ف إ ن ه ي أ خ ذ نصف ا ل د ي ة وهكذا على هذا التوزيع جافظ ما أنه ذهب ذ ولكنه ق ه ك ه و ل نقص ذوقه قال فيه ح ك و م ة يقدرها القاضي ب ا ل ض و ا ر ط التي ت ن ف ر ه ا في ا ل ح ك و م ة هذه ا ل ج ن ا ي ة ا ل س ا ب ع ة و أ م ا ا ل ث ا م ن ة فهي المضغ ا ل ج ن ا ي ة على منفعه ة المضر وقال تجيب ف المضغ ا د ي كيف تذهب؟ يذهب ة قوة تذهب ا ل و ت ب لان ح ي إيستطيع ت ه ا باعد للمضو ع ل ي ه ا شيائًا نهائائًا ق ل لان ل م ن ف ع ة العظمى في الاسنان ب ا ل ن س ب ة للمضغ فاذا ذهبت منها ا ل ق د ر ة على المضغ فانها تجب فيها الديه ف ا الذئ فإذا ذهبت منفعتها أيضًا تجيب فيها الذئ اللذان مثل تجيب فإذا ذهبت منفعته تجيب فيها السمع فيه الاذن تجب فيها الديه فاذا ذهبت منفعتها فتجب فيها الديه في الماضي النسل في ذكرت لكم حينما تكلمنا على هذه في مباحث الغسل لو انكسر صلبه فخرج منيه منه هل يجب عليه الغسل أ م لا يجب عليه الغسل وقلت إ ن هذا كان مبنيا على م ع ر ف ة ا ل س ا د ق ي ن لان مستودع المني هو الصلب وهذا اليوم يقينا ليس بصحيح لي البيضتان هما مستودع المني ونقطع ب أ ن المني ا ل آ ن لا ع ل ا ق ة له يعني إ ذ ا انكسر صلبه لا يخرج منه م ن ي و لا ت ب ي ل إ ل ى هذا نهائيا هم قالوه رضوان الله عليه بناء على معطيات العلوم في عصرهم جزاهم الله تعالى خيرا على هذا نحن في عصرنا هذا ما نستطيع أ ن نقرر هذا نهائيا لا من قريب ولا من بعيد ب ا ل ن س ب ة للغسل تكلمت على هذا الموضوع و ن ق ك بامكان أ ي واحد منكم أ ن يسمعه في اما ل ش ر ي قلنا في ذلك الموضوع اما في هنا قالوا بالجنايه ة على ل ص ب على صلبه في تصورهم ان الصلب هو مستودع المني نقول ا ل آ ن الصلب ليس مستودع المني لكن قد يتصور ان يجزى على صلبه فتذهب منه ا ل ق د ر ة على الانجاب ممكن هذا ممكن. لامر من الامور ل ع ل ا ق ة من العلاقات بين الصلب وبين المستودع المني في البيضتين نحن ممكن هذا. مع قولنا بأن للمني لكن نحن إذا أردنا أن نغير القديمة بعبارة جديدة نقول إذا ذهبت قوة الإمناء بالجناية على البيضتين بالجناية على المكان الذي يكون للمني مع مستودعا القديمة مستودعا ماذا تجيب فيه؟ تجيب فيه الدية. هذا ذهبت فيه؟ فيه هذا إذا إذا الذي العبارة بعبارة قال الدية بالنسبة الدية طال الحبل على على عنده قوة قوة وتجيب ليست لغجل تجيب تجيب جديدة فيه ا ل م ر أ ة ه غير قادره على الحمل لفوائد النسل ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة و ب ا ل ن س ب ة للرجل ن الوسائل ك ث ي ر ة اي ج ن ا ي ة توجب الرجل الى عدم الامناء او توجب ا ل م ر أ ة الى عدم الحمل تعتبروا ج ن ا ي ة تجب فيها ا ل د ي ة وذهاب ا ل النسل اليوم في معلوماتنا ا ل ح د ي ث ة ليس متوقفا على ذهاب المني قد يكون المني موجودا ولكن ما عاد يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن ينجب يعني عوامل قطع النسل ك ث ي ر ة جدا ع وتخصصات ا النسل جدا م ل قطع كثيرة و صارت م ت ع د د ة في هذا الموضوع بذاته اليوم فنقول إ ذ ا ما أ م ن فلا شك في يديه و إ ذ ا أ م ن وصر ا يعني منيه معد في ف ا ئ د ة ما عد يستطيع أ ن ينجب فيجب أ ن يكون مثل الحكم في الماضي ما كان الناس يعرفون هذا هذه يقينيات عرفها العلم الحديث اليوم ويقينا ما كان ل ل إ ن س ا ن القديم صله بها أ ب د ا لا من قريب ولا من بعيد فبناء على هذا بناء على هذه القوانين أ ي ض ا وهذه القواعد نحن عللنا بذهاب النسل ل أ ن ما يمني يعني ما ينجب طيب قد يمني ولكنه لا ينجب ف إ ذ ا جني على ا ل إ ن س ا ن ج ن ا ي ة أ ذ ه ب ت منه ق د ر ة على ا ل إ ن ج ا ب وهي ع ب ا ر ة ع م من الامناء عند ذلك أ ي ض ا تجب فيها هذا ب ا ل ن س ب ة للرجل و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة نعم و أ م ا ا ل أ م ر الحادي عشر فهو الجماع قد تبقى عند ا ل إ ن س ا ن ا ل ق د ر ة على الامناء وقد ا ل ر قدرة ة على يعني عاشي عنده على الإنجاب لكنه يعني صالح لأن ينجب لكنه ما ينجب ورد ا ل م أ أذهبت ة الجناية ق ر بهذا ا ل ل الاثر عن الخلفاء الراشدين بالنسبة ما ذكرناها ك ل ه ا ا ل أ م و ر ك ل ه التي ا ذكرناها م ش ت ر ك ة ما بين الرجل و ا ل م ر أ ة لان عندنا موضوع يختص ب ا ل م ر أ ة ولا ع ل ا ق ة له بالرجل وهو إ ف ض ا ء ا ل م ر أ ة فيما إ ذ ا ر ش ا مع ر ج ل زوجته أ ف ض ا ء ف ض ا ء كان يتكلم عنه الفقهاء ب أ ن يزيل الحاجز ما بين ا ل ق ب و ل والجبر ف أ ف ض ل ا ل م ر أ ة هذا قول تفسير للافضاء وهناك تفسير آ خ ر للافضاء أ ن يفضي الرجل ا ل م ر أ ة ب أ ن يزيل الحاجز ما بين مخرج البول ما مخرج ا بين ب ل وصور ل مدخل الذكر يعني حاجة ما بين البول والرحم وما و محاجز ما مجرى بين بين يعني الافضاء إ ف ض ء متعددة صور إ م ت ع د د ة ف إ ذ ا أ ف ض ل رجل ا ل م ر أ ة هذا ط ب ع امر أ خاص بالرجل ذكر ا ل إ م ا م النووي التفسيرين ل ل ه ا ل ل إ ف ض ا ء قال ما مدخل وهو رفع ما بين مدخل ذكر بين ودبور وقيل د ب و و ر ذكر و ب و ل فيه ا ل د ي ة اذا ز و ج افضى زوجته فتجب عليه ا ل د ي ة بسبب هذا الافضاء لكن افرض ان الرجل ما يستطيع ان ي ط أ ا م ر أ ت ه الا بواسطه الافضاء فان لم يمكن الوطء إ ل ا ب إ ف ض ا ء فليس للزوج الوطء ما يجوز ا ل ن يطاع ا ل م ر أ ة في هذه ا ل ح ا ل ة وتصير هذه ا ل م ر أ ة مثل ا ل م ر أ ة القرناء والرزقاء التي تكلمنا ع ن ا في العيوب التي يجوز للرجل ف ي ه ان أ يبتغى النكاح نعم هذا بالنسبة、للإفضاء. هناك صور أخرى بالنسبة للمرأة هذا لغيره للإفضاء الدكارة إزالة الدكارة الدكارة قد تزول بواسطة الزوج تزول تزول صور وقد وقد تزول أخرى قد بالوقت والجماع وقد تزول بغير ب أ ي ف س ي ل ة من الوسائل بالاصبع أ و بالخشبه او بوسيله من الوسائل ولذلك قال ومن وخشبة موضوع يلزمه هذه البكارة ما تكلم أجنبي فإن أن فنحن لا زالت البكارة البكارة على افتضابها فأرشها يستحق بغير كإصبع هذه أرش ذكر الزنا, الزنا في احكام أ خ ر ى أيضا وراء إ ازاله ل البكارة ة نعم أو أ البكاره بذكر غ ي ر ا ل ذ ر ن على ا م أ أزال ة بغير ب ر الوطن ا ك ت او بالخشبة أ بأسبع و ازالها س ي ل الوسائل م ه ه أ ر ش وأما أ إذا ا ز بذكر ا ل ب و الوطن والجماع وليس زوجا ا أزالها س ط ة ل ش ب ه ة مثلا ف يجب غير صوار و أزالها لشباة ظنها كأن ز ت ه أو ك ر ة قال فمهر مثل يجب علي ان ي د ف ع لها مهر مثل ثيبا ويجب علي أن يدفع أرش يدفع ان ل المثل ل ب ك ا أما ر مهر ة أ ه ا س س ت ت م بالمضع ع ل ت ف ا ء م ن ف ع ة ارش ل م البكاره ة ل أ ن أزال أزالها الجلد والي تلك لو لوجبت مباددة لو فيها ز ويجب ج ب وبناء بها لها الأرش وبناء على ذلك إذا أجالها إذا واتمتع ف عليه مهر ارش م أ أ ة ثيبا ويجب عليه ر هذه البكاره ت وأنتم تعرفون زوجته بكارتها ه له يثيلها غيره أنه ا بالوسط البلاد الرجل بإصبع بعض قبل ب يزيل ويجوز أو وجد يطأ في ي أن أن د قال هذا جائز وعندنا قول ضعيف في المذهب ان الزوج ة لا يجوز له ان يزيل بثاره زوجته بيده او ب أ ي شيء اخر بغير الوقت فاذا ما ازال البثاره بغير الوقت بغير الذكر فتجب عليه الاش لان الشارع أ ب ا ح له ان يزيلها بالطرق المعتاده المعروفه ف إ ذ ا أ ز ا ل ه هذه الطرق فتجب عليه ا الطرق بغير فتجب الأرجو ل و ك ن ه قول ض ع ي ف وهذه زوجته بأي وسيلة أزالها فلا يجب بأي فلا ع ل ي ه شيء ا ل م ن ف ع ا ل ث ا ل ث عشر في إ ب ط ا ل ب ط ش من اليدين قال تجب أ ي ض ا فيه الديه لزوال منفعتهما إ ذ ا أ ز ا ل يديه تجب فيهما الديه و إ ذ ا أ ز ا ل منفعتهما فتجب فيهما الديه كان ضربها يدي ه فشلت ما يستطيع يحركا فيها نصف وفي النقص رجليه هنا كالنقص في الاعضاء السابقه التي ذكرناها نعم في النقص حكومه ولو كسر صلبه فذهب مشيه نحن قلنا ا ل آ ن ما في مانع قد يكسر صلب ويذهب جماعه في ع لا ق ة لا على أ ن الصلب هو مركز أو متودع او ل ل م نفهمه ي ي نحن هكذا ا م وهم وقيرا موطيات هكذا فهمه جزاهم الله بناء على العلوم في عصره العلوم ك بناء في على لو س ر صلبه فذهب مشيه وذهب ب مشيه جماعه ه ت ق د ر ت ه ع ل ى المل و بهذا السبب ا ا ذ يجب ع للمشي مع كثر ا ل ص ب غ ما يستطيع أ ن يمشي و د ي ه اخرى لذهاب ق و ة الوطء او الامناء أ و الجماع يعني لو اجتمع فيه أ م ر ا ن من هذه ا ل أ م و ر التي ذكرناها تجب فيه ديتان كما ذكرنا في الدرس الماضي لو قطع ك د ا وقطع تجده تجب فيه ديتان دي ة ل اليدين ودي اهل ل ر ج ل ي ن وقيل تجب له ديتان ح د واحده ل ى وصحبه تم ا م